الوحدة الأولى الدرس الثالث وقت الدرس واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور يعمل موظف عامل مبنى مكتب اجتماع تجذب تعاون لاعب تشترك مستشفى صف غرفة ممرضة سيارة طبيب